لا إله إلا الله سوء يعتدلوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 غير المغضوب عليهم ولا الغذوب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 أكثر الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلون في سبيل الله وعلمون أن الله سميع عليم. الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويمسك وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني وبعث لنا من جن نقاتل في سبيل الله قال هل نسيتم ان كتب عليكم القتال ان لا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا وَقَالَ أُخْرِجِينَ مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا فَلَنَّ مَا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَالَنَا الرَّسُولُ إِنْ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 بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية مركه وفيه سكينة من ربكم وبقية, وبقية مما ترك آل روسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم الَّذِي فَصَلَ قَالُوتُ مِنَ الْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا قاتلنا اليوم قالوا لا قاتلنا اليوم بجندنا وجنودي قليلة كان من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولما برزوا نجالوك وجنوده قالوا ربنا قالوا ربنا أفرق علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين فهزمهم بإذن الله وقدل داود جالود وَقَتَلَ دَوْوُ دَجَالُ وَأَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِنْ مَا يَشَاءَ وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ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 الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات، وأيدها بروح القدس، ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم، ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعده بعد ما جاءت الفجنة ولكن ولكن اختلقو فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتلوا ولكن الله ولا ان يفعلوا ما يريد الله اكبر الله أكبر. عليكم ورحمة الله سلام